أو يذكر فتا فعه أَمَّا أم ما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكا وأما من جاء كيسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكر فمن شاء ذكر في صحب مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام براره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه.